والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الممنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يحلفن إن أرنا إلا الحُشَنا والله يشهد إنهم لكاذبون